يا اللي لا على احمد يا سامع تم الزهراء السيدة العالمين سيد الشباب الجنه حسن وحسان ابن الحسين زين العابدين والبقر الصادق طاب العارفين وسلكاض مبنا رض الشاكرين ومحمد الجواد الهادي الطاهر يا تاروسين اسعد اسعدنا نال تاروسين اسعد يا سامر ابن صور صلوا على احمد يا سامر او صلوا على احمد العسكر اللي سلموا موقنين ابن صاحب العاصمه للعالمين يا النبي وعلا نمن العال وتوقف الارضان فوق الحاضرين على المدى عروس عريس عرسنا هلا عروس عريس اسمعي على اهل اسمعي الصوت يا حين مرشوش طيب وعود والورد يا سمين اضرع عبق الفوا في سر الناظرين انه معرسنا اليوم كل ليل معرس هيي يا العروسه السعد معرسنا هالليله عروسه السعد حسب العيد يا اهل الهوم واركي لثنين المعس والعروس وهالهوم الطيبين احمهم يا ربي من كيد الحاسدين وبعد عنهم كل شر حفظهم سالمين لا الا لا عروسه اسعد للجال نور الجالسين كنهم شمس وقمر هالليل مزوجين سبحانك يا, سبحانك يا معين يمنا جمع واحد لابسين <تصفيق> ربك العازب عايش بمهنا ابدا من خيراتك ربي بلا منا قبلت قوت العيام طول سنيننا وشيبو ما يلاقي بنيت زينه العرب <تصفيق> عروسه مسامع يا ايي صوت حلو على مسامع يا ايي صوت حلو على احمد من ادم وحواء الله خلقنا فيرنا أشكال وانثال كمل بعامنا حتى نبلغ اليوم نحدد عمرنا نتهنى بالمجد Duka